ااه ااه ااه نامت عيونكم ولم يارقونه من كلام كرى وتناثرت اشلاءهم وتناثرت أشلائهم فوق الذرى برقمة فوق الثرى ودم الشباب المؤمنين, ودم الشباب المؤمنين كسين انها أعزي أسر الضحايا والشهداء وأسأل الله يتغمدهم برحمته أمر آخر هي فاجعة حصلت اليوم وكارثة وليست غريبة على من قتل الأنبياء ومن حارب الله وسب الله كما في كتابه العزيز لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون عفوا أنا عندي ثلاث رسائل أريد أن أوجهها على أجالة الرسالة الأولى إلى علماء الأمة ودعاة الأمة وبيوصف أحد علماء اتحاد علماء المسلمين أدعو إلى اجتماع في إسطنبول وأدعو سماحة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي أن ينادي لهذا الاجتماع للعلماء ليوجهوا رسالة عقدية لأن حربنا مع اليهود هي حرب عقدية ليست فقط في الأرض ولا في البحر هي حرب قديمة هم يحاربون الله ويحاربون رسوله صلى الله عليه وسلم ثاني ندعو لوحدة الكلمة بين العلماء ليكون موقفهم واحد ويخدر الناس بهذه المآسي التي تمر بها الأمة ويوجهها توجيها بخطاب معتجل وخطاب قوي وخطاب صادق وخطاب يبرون في الذمة الرسالة الثانية لحكام المسلمين انا أريد من حكام المسلمين يخافون الله يكون هناك موقف إيجابي موقف يعبر عن, عن حمرهم للأمانة وآسف للإزدواجية في بعض المواقف من من بعض العواصم حتى الخليجية عاصمة تستقبل وزير خارجية وزير, وزير التجارة في مؤتمر وتنجد بالهجوم وتستقبل بيريز و وتفتح مكتب هذا الإزدواجية ومن ناحية الأخرى تدين الهجوم نريد صفاء في المنهج نريد وضوح نريد شجاعة لا الزوادية ولا تقلق ولا تغير رسالة الإعلام الإعلام الغارقة أحيانا تكترهاته والبذاء والسخص واللهو والضياع أريد أن يكون علاما إسلاميا يبين رسالتنا إسرائيل تكون نفسها ومن حقها لأنها دولة مغتصبة وهم صهاينة كما سبق لكنها تقوي نفسها ونحن نكتفي بالشجب والتنديد وفيها بسرائيل وهذا ليس دينا في مذكرات من أحنبيجا يقول أنت تقاتل أنت يهودي إسرائيل مغتصبة ومحتلة وهي قضية وهي كذبة هزائفة سوف تزول كما أخبر صلى الله وسلم عن الصهاينة المحتلون أنا عجبي لا ينتهي من تهاون الأمة الإسلامية علماء وحكام وإعلام عن قضيتنا العبدية الكبرى نحن نطالب بالقدس نحن أهل رسالة نحن أهل جهاد إسلامي صحيح ليس إرهاق نحن أهل حق مضاع أهل حق يعني دنس يعني أطفالنا يذبحون ونساؤنا وليس هناك خالد ولا عمر انا أريد أن يكون هناك موقف و... وموقف إيجابي وليس فقط تنديد بالكلام عملية السلام الآن التي يتسول بها العرض ويعرضونها مستحين ويترجون ويتمنون على إسرائيل أن تقبلها وإسرائيل ترميها هذا موقف مخزي مخجل بجهاد نفس نفتت الصخرى ونمزق الطاغوت والكفرى بجهاد نفس نفتت الصخرى ونمزق الطاغوت والكفرى بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهرى بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهرى وإرادة لا تعرف القهرى بجهادنا ونجند الوجدان والفكرا بدمائنا سنلون الفجرا ونروده يا أمتي نصرا بكفاحنا سنحول المجرا ونجند الوجدان والفكرا بدمائنا سنلون الفجرا ونروده يا أمتي نصرا بكفاحنا سنحول المجرا قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية